قلسيروا في الأرض فانفروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا مردله من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ أنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتاً وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته وليتجري الفلك بأمره وليتجري الفلك بأمره وليتبتقو من فضله ولعلكم تشعرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم, فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُرْسِلُهُ فِي في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء جعله كسفاح، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أي ينزل عليهم من قبل لمبلسين، فانظر إلى رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير